وَإِن تظَاهَرُوا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أزواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات عابدات سائحات وابكارا يا أيها الذين آمنوا أقو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلابا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 كان تحت عبدين من عبادنا صالحين فخونتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخلا النار وقيل دخلا النار مع الداخلين وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إذْ قَالَت رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي, ونجني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ وَمَرِي مَابْنَةَ عمرونَّ أَحصَنَت شَرجَهَا فَنَفَخْنَ فِيهِ مِوحنَا وَصَقَتْ فَنَفَخْْنَا فِيهِ مِوحنَا وَصَقَتْ بِكلماتِ رَبِّهَا وَكُتُ بهِهِ وَكانَت مِنْ القانتين